بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك ايات الكتاب المبين إنا انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين 112. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا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 ويتم نعمته عليك وعلى آلي يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم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 124. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون 125. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافرون قال إني لا أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبه إنا إذا لخاسرون 119. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب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 والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا والدهم فأدلى دلوه قال يا بشر هذا غلام وأسرّوه بضاعة والله عليم بما يعملون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 وكذلك مكننا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون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 أنا مثواي، إنه لا يفلح الظالمون، ولقد همت به وهم بها لولا أَضَأَ بُهَا نَرْبِي، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لد الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوء إلا أي يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد 117. إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين 118. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من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 إِنَّ لَنَا فِي بَلَالٍ مُبِينٍ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَوْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّيْنًا وَقَالَتْ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ 117. أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم 118. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راوته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما سجنا ولا يكون من الصاغين قال ربي السجن أحب الي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهم أصب اليهم وأكون من الجاهلين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 كم وكنتم للرؤيا تعبرون 118. قالوا أضغاث وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجى منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله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 بعد ذلك عام فيه غاث الناس وفيه يعشرون، وقال الملك اتوني به، فلما جاءه الرسول قال رجع إلى ربك فاسأله ما بال نسوة التي قطعن عيدهم إن ربي بكيدهم.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 ذلك ليعلم أنني لم أخمنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأنارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك اتوني به أستخلصت لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم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 فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون 110. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم 116. لعلهم يرجعون 117. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكير فأرسل معنا أخانا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 ولما جاء به حمل بعيره وأنا به زعيم قالوا تَالَّاهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كَادِبِينَ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدا باوعيتهم قبل وعاء اخيه ثم استخرجها من وعاء اخيه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 إنا نراك من المحسنين قال ما الله أن نأخد إلا ما وجدنا متاعنا عدا إن إذا اللّوالمون فلما استئسو منه خلصوا نجيا قال كبرهم ألم تعلموا أم أباؤكم قد أخذ عليكم نوث من الله ومن قبل ما ثرتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا 124. وإلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرط وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها التي أقبلنا فيها وإن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 سفا على يوسف وضّت عينه من الحزن فهو كريم. قالوا تَالَهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حرضا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إلَى اللَّهِ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 قالوا تَّلَّاهِ إِنَّكَ لَفِي ظَلَالِكَ الْقَدِيمِ فَلَمَّا أَجَأَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَأُتَدَّبَ صِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُل لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قالوا يا أبا نستغفر لنا ذنوبنا إننا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم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 قبلك إلا رجال نوح إليهم من أهل القرى أثلا يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولداه الآخرة خير للذين اتقوا. أفلا